بسم الله الرحمن الرحيم من المسائل اللي تذكر في السياق مثلا الفرشاة مثلا هل تكفي ولا ما تكفي نعم بعض الناس يكتب عن السواك ويتحمس ويقول ان الغرب انما صنع المعجون من اجل صرف المسلمين عن السواك لانه اكتشفوا في ابحاثهم عظم فوائده وما اش لا داعي لمثل هذا الكلام لا داعي لمثل هذا الكلام نعم ولا ولا ولا كل شيء صحيح نسيء الظن بهم لكن ليس معناه أن في كل يعني قضية طبية وعلمية وكذا أننا نقول لا أن ما فعلوا ذلك مؤامرة لا, لا أبداً. أبدا وهم حللوا السواك على كل حال وظهرت معاجين فيها تركيبة السواك ولا في داعي لمثل هذا أنا أقول هذا الكلام قرأته في بعض الأبحاث أنهم أرادوا بعاد المسلمين لا داعي لمثل هذا الكلام يقول هل يطلق على من استاك بشيء غير الأراك أنه استاك؟ الجواب نعم. الجواب نعم لكن من أحسنيه السواك. من أحسنيه السواك. لو أن الإنسان فرش أسنانه قبل وهو يتوضأ حصل المقصود. حصل المقصود. نعم. لو أنه جاء بعود آخر غير الأراك. شجر مثلا الزيتون. واستاك به. نعم، وكذا. ما حكم المسح على الشراب الصفي الخفيف الذي يبين البشر الآن أنا أسألكم هذا السؤال ما العلة من جواز المسح على الخفين فضل المشقة الشراب الخفيف اللي يلبسه بعض الناس في الصيف هل فيه مشقة في نزعه كل ما رات يتوضق أنه انزع يلا كل فرض انزعه في شقينا على الناس ولا ما شقينا لا تطالعهم أنت جاوب ولا إذا قلنا له امسح فهذا هو التخفيف لا لا مو بحسب الشراب هو الشراب شراب ما في حسب الشراب النزع نقول له كل ما جيت توضى يلا تعالوا رطش أحذيتك رطش نفسك ويلبس ورجلك رطبة وشغلة وين مقتضى التخفيف أننا نقول له نقول له إيش كبار السن فيهم بس كبار السن وأنت ما يشق عليك كل صلاة تنزع في مشقة مقتضى التخفيف أن نقول ينزع أن نقول يمسح يمسح حتى لو كان خفيفا تظهر منها البشرة فإنه يقال له خف عفوا يقال له جورب يقال له جورب. الآن لو واحد لو الناس اخترعوا وأظن موجود إمكناه. شيء بلاستيك شفاف. يمسح ولا ما يمسح. ها؟ ليش لا؟ لماذا؟ لماذا لا؟ فضل؟ كيف ما يطلق عليه خوف؟ الآن لو صنعوا حذاء يوصل لنصف الساق شفاف. بدال المهم أسود حطوه في بلاستيك هذا حطوه لون مائي. يجوز لما يجوز هذا ما يدخل معه ما ولا يجوز لما يجوز اشتقلون يجوز أليس كذلك يجوز فلا ما ينع من ذلك ليس من شرطه ألا ترى القدم نعم طيب لو كان مثلا قد لف على رجله خرقا تقوم مقاما جورب فزوة ذات الرقاع لماذا تقيد لها الرقاع نعم إيه يقول في شرح الشيخ ابن عثيمين أن يبدأ بالسلام بالكبير الذي في وسط المجلس وفي الطعام من بداية المجلس الخطمه واضح فكيف نجمع بين الأقوال يمكن الأخ ما فهم كلام الشيخ لا أظن أن الشيخ يقول يبدأ بالطعام من أول المجلس أبدا أعتقد أن أظن أن الأخ عكس المظنون بالشيخ رحمه الله أنه يقول بأنه يبدأ بالطعام من الكبير الطعام والطيب ونحو هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤتله باللبن ثم يعطيه عمن عم يمينه واستأذن حتى يعطيه لأبي بكر عن يساره أما السلام فإنه يبدأ باليمين في يمين المجلس عن يمينه هو واضح طيب يقول هل الأفضل للنساء داخل عند قراءة القرآن تغطية الرأس خاصة إذا كنا في حلقة للتلاوة أم ليس هناك بأس لا حرج في هذا لا حرج أن تقرأ وهي مظهرة لشعرها كيف هي هذه المرأة لا لهم يسألون عن المرأة هل ترتدي رأس تحط عليها شيء وهي جالسة مع الحريم يقرن قرآنها وفي البيت هل تطالب بهذا ولا لا كلها ما تطالب بهذا ما هو حدود الهجران للزوجة هل يكون الرجل هاجرا لزوجته إذا كان ينام بمفرده في غرفة أخرى لسنين أو أشهر بسبب إزعاج الأولاد الصغار الذين ينامون في نفس الغرفة لأن ذلك قد يسبب سهر الزوج فيتأخر عن صلاة الفجر يتعطر العمل إذا كان هذا الرجل يعاشر امرأته فإن ذلك لا يكون من قبيل الهجران يعني يفعل ذلك لمصلحة تتعلق به يكون ما ينام هذا فلا بأس ليس مطالبا أن ينام معها في غرفة واحدة أو في لكنه يعاشرها بالمعروف من الوطن. نعم يقول بعض من يؤيد قيادة المرأة للسيارة يقول أفضل من السائق الذي لا بد منه نحن ما بقينا لا يهادي يهادي أعطيكم مثال آخر غير اللي يقول هذا في بعض النواحي قريبا مننا كانت توجد بيوت دعارة قبل أكثر من خمسين سنة والناس كانوا في غاية التخلف ومع ذلك كانت توجد بيوت دعارة الله يعزكم مصرح لها في بعض البلدان المجاورة فلما كلما ذلك الحاكم قيل له اتق الله هذا ما يجوز قالتهم تريدون الناس يأتون لبناتكم خلوهم يروحون الهؤلاء أحسن من أنهم يجون البناتكم يعني ما بقينا إلا أنهم يجون للبناتهم ولا أنها تفتح لهم أماكن ذعارة إلا أقم عليهم الحدود وكثر العفاف بالزواج وخل المجتمع يتربى تربية صحيحة وهالشغل الترقيع هذا ما يصلح ونحن كذلك الرجال قوامنا على النساء المرأة يصونها زوجها وليها أبوها أخوها ويذهب بها ويجي ويقلل من خروج النساء ولا تخرج إلا لحاجة نعم ما تكون خراجة واللاجة فتبقى كما قال الله عز وجل وقرنا في بيوتكن، ولا نحتاج لا لا إلى السائق ولا نحتاج أنهى تسوق السيارة فإنما كان المرأة في البيت هذا الأصل وإذا احتاجت ذهب بها وليها أما يقول يا كذا يا كذا لا كذا ولا كذا لسنا أغبياء إلى هذا الحد ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة فاثبتوا يا عباد الله نحن في وقت يحتاج أن يكتب فيها التاريخ هذه الأيام فلان قال كذا وفلان كتب كذا في تاريخ كذا وفلان فعل كذا في تاريخ كذا لأننا نمر بمنعطف الآن يحتاج الأجيال القادمة أنهم يعرفون كيف حصل الانسلاخ والتغيير ولا بد من الانكار والاحتساب أما أن يترك أهل الشهوات يضللون الناس هذا الكلام غير صحيح الآن بدأ بعض النيسة اللي عندها انهوات تتكلم عن مسألة خلافية مسألة الوجه رأى فاسقة متبذلة متدرجة متهدكة لابسة عباءة في غاية الفتنة وتقول مسألة الوجه خلافية متى عرفت الخلاف ومتى رفعت لهذا رأسا أصلا؟ وما تفكرت في الحكم حتى تقولين هذه مسألة خنافية فهؤلاء يتبعون أهواءهم يقول اشتهر هذه الأيام قول السلام عليكم للجماعة في المسجد عند الانصراف من المسجد فهل جاء في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومداومة على ذلك هو ورد في الحديث. إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم وإذا خرج فليسلم فليست الأولى أحق بأحق من الثانية والله أعلم الحديث صحيح المسجد المسجد وتراجع المسجد طيب يقول أحب أحبك الله يقول أعملوا في المشفى ولا يخفى عليكم ما فيه من اختلاط بين الرجال والنساء ويكون هناك أحيانا أحاديث جانبية مع النساء مثل السلام والسؤال عن الأحوال ومنهم من يتوسع فيتطور الأمر تتسع دائرة الحديث وإن كان حديثا عاديا فما الضابط في ذلك الضابط أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ابتعد ما يكون عندك امرأة سكرتيرة ولا تعمل في مكتب مع امرأة وابتعد عن النساء واتق الله ولا تطبب النساء تحت أي ذريعة وأي عذر من الأعذار إلا في حالة واحدة إذا كان فيها علة ومرض لا يوجد من النساء من يطببها إلى التخصص فعندئذ تطببها أنت بحضور محرمها ولا يكشف منها إلا بقدر الحاجة إذا كانت العلة في البطن ما تكشف كل شيء فقط تذهب أنت وتجلسي حتى تتهيأ ولا يظهر منها إلا هذه البقعة فقط من بطنها بقدر الكف أو أصغر أو أكبر بحسب الحاجة ثم يقول لك وليها تعال شف ويرك إياها مع... والأشياء التي تمكن تقوم بها الممرضة تقوم بها الممرضة من ضغط حرارة وحرارة وووأشيعه وما أشبه ذلك ولا ولا ولا يجلس يتحدث مع النساء الموظفين والموظفات والأطباء والطبيبات والمرضين لا يتحدث معهم يقول ما حكم السام عبد خير هذا من أول السؤال تكلمت عليه طيب يقول أليس الصدر هو نفس العذار الذي هو البياض بين الأذن والشعر وما الحكم فيه وهل لمس هل يمسحه أم لا وهل يعتبر من الوجه أم لا الصدق تكلمنا عليه من أول قلنا الكلام الفقهى في هذا في هذه المنطقة نعم هل يجب غسلها ولا أنها نعم وقلنا بعضهم فرق بين الملتحي والأمرد لكن منطقة الصدق أصلها من هنا تبدأ من العين إلى الأذن هذا كله لكن هذا لا إشكال فيه أنه يغسل ليس الكلام في هذا مع أن هذا من الصدر واضح يعني من العين إلى الأذن هذا الصدر لكن كلام الفقهاء رحم الله في هذا هذا من الرأس هذا من الرأس إلى العظم هنا هذا من الرأس وما استرسل تحته من الشعر فهو من اللحية الأخوان اللي بدأ يطلع لهم لحية أو الملتحي إذا ذهب إلى الحلاق يقول له تحلق إلى وين إذا كان بيحلق الموس إلى العظم إلمس العظم هذا إلى حدّه هذا حد شعر الرأس وما دونه فهو من اللحيين لاحظ الآن لو حركت الفك نعم فهذا يعتبر من اللحية ووهذه هذا المكان طيب إذا كان لنسام والتحييم فهل يغسل هذا هذا محل احتمال نعم والأحوط أن يغسل حتى يبلغ الأذن فيكون الوجه من الأذن إلى إلى الأذن عرضا وطولا من منابت الشعر الأصلية إلى من حدر من الذقن. يقول من هو من هو ذنور وليس ذنورين وليس ذنورين ليس ذنون ذنور ذنور ورد في في الحديث طفيلة بن عمر الدوسي لما كان خرج من أصبعه نور آية لقومه لما أراد أن يدعوهم إلى الإسلام سيد قومه فلقب بذلك هل يجزي الوضوء الذي لا يجب الصلاة منه إذا كان الإنسان على طهارة الذي لا يجب الصلاة من هل يجزي الوضوء الذي لا يجب الصلاة منه إذا كان الإنسان يمكن يقصد صفة ذكرناها عن علي رضي الله تعالى عنه أنه توضى وضوءا خفيفا وقال هذا وضوء من لم يحدث إذا قلنا بها لو صححنا الحديث فيمكن يقال للمتطهر إن هذا نعم. هل يجوز غسل الرجلين إذا كانت داخل النعلين علما أن النعال مذخلة للماء وهذا تصح الصلاة نقول إذا كان الماء قد بلغ جميع أجزاء الرجل التي يجب غسلها فلا بأس يغسل بالنعلين لأن الأقرب في الوضع أنه لا يجب معه الدلك وإنما تعميم الماء وسيلانه على العضو المقصود هذا هو حقيقة الغسل لأن الله قال فغسروا ورد في إحدى الروايات في الإفراج من الإناء أن راوي الحديث هو عبد خير هل يجوز تسمية سبق هذا لماذا لا تطبع الروايات طبعتها وزعتها عليهم ما فيصل هذه الآن الأخيصة اللي يقول موجودة في شريط في الكمبيوتر اللي يبيها يعطيها هيئة وهذه موجودة الآن في ورق مصور الروايات في الوضو نعم يقول إذا كان رجل يده اليسرى مشلولة هل يجوز له مس الذكر والاستنجاء بيمينه يمينه ولماذا نقول بالنسبة للاستنجاء يمكن أن يصب الماء من غير الحاجة إلى المس وكذلك نعم لكن في الاستجمار لا بد له من نص باليمين وهنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعى يقول حديث إنما هو بضعة منك طبعا الحديث فيه مقال فيه كلام معروف لأهل العلم منهما يضاعف الحديث يقول هل لنا القول أن النهي في البول وحالة البول محرم طبعا السؤال ما هو لكن يبدو أن الأخ يقصد أن مس الذكر هل يحرم في حالة التبول وعدمها تكلمت عليها هذه لكن من قال إنه لا يمنع في غير حال البول مما استدل به هذا الحديث إنما هو بضعة منك قالوا لا فرق بينه وبين الذراع والركبة والقدم إنما هو بضعة منك واضح واضح يقول ويحمل المس في غير حالة البول للكرها لوجود الصرف وحديث إنما هو بضعة منك على كل حال بعضهم قال لا كراهته فيه لا أشكال فيه فيكون الأول على إطلاقه والثاني يقيد بهذا الحديث يقول لو تعيد حيث تبلغ الحليه وما معنى الحليه قلنا ما هي الحلية المقصودة بالحديث التحجيل والغرة التحجيل والغرة فهذا هو المراد بها لو تعيد طرق الجمع في الأحاديث ما ذي أي أحاديث يقصدها سؤال آخر إذا كان يقصد مسألة الأحاديث اللي وارد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدار الماء على نرفق حتى شرع, شرع في العضد فيقال أن قصد بذلك الاستيعاب غسل العضو كاملا وليس معنى ذلك أنه أطال وحديث تبلغ الحليه معنى ذلك أن, أن ذلك إلى الحد المشروع وليس معناه أن يزيد حتى يصل إلى المنكب مثلا والرجل إلى منتصف الساق أو إلى أعلاه ليس هذا هو المراد يقول عنده لبس الحذاء هل السنة البدء باليمين وعند خلعها وكذلك الشراب نقول نعم في تنعوله كان يعجبه حديث عائشة نعم فهذا من تنعوله يقول مثل هذه الفروق في الروايات اين نجدها ذكرت لكم من قبل نعم كتب السنن و... وال... في الصحيحين وانا ما استقصيت كل شيء نعم. وانما قصدت فقط التدريب والتوضيح فائدة جمع الروايات وما ينتج عن هذا من المعاني فقط يقول أنا عازم على حفظ السنة فهل أحفظ الكتب الستة مفرقة لا لا لا تتطبب على نفسك هذا طريق قد سلكه سالكون قبلك فأفلحوا فلحق بهم لأنك لن تحفظ إلا إذا سلكت الطريق الذي سلكوه فاذهب في مكة في هذا الصيف وتحفظ إن شاء الله في أربعين يوما أو أقل تحفظ الصحيحين، وفي إجازة قادمة إن شاء الله تحفظ زوائد السنان الأربع على الصحيحين، ثم بعد ذلك إن شاء الله تحفظ من المسانيد، و... ف... فعليك ب، وهنا يوجد برنامج معلن عنه في طوال السنة في مسجد ابن باز في الدانح. يقول اقترح لو تطبع هذه الروايات ليستفيد الجميع منها انتهينا من هذا. يقول ما المقصود بالكوع في الرواية؟ نفصل الإبهام في الأخير. أما المقصود ما يسمى بالكوع الآن. وش اللي يسمى الكوع الآن؟ هذا كوع هذا مرفق؟ كيف؟ ها؟ العوام يقولون هذا كوع؟ هكذا؟ هنشوف. قال هذا فلان ما أدري ما كوعه. من بوعه من كرسوعه <تصفيق> نعم فخلونا نسأل الآن وش الكوع الكوع الكوع هو هذا العظم الذي يلي الإبهام العظم الذي يلي الإبهام قال له كوع نعم وال وال والبوع والكرسوع وش البوع ها هنا والكرسوع ها محمد وإيش هو الكرسوع والبوع كيف ما تعلم طيب يا أخي هذا المرفق نعم لا إي نعم هذا العظم نعم هذا العظم إي نعم فا فا فالما يلي الإبهام بوع نعم وما يلي الخنصر هذا نعم يقال له عفوا أنا أشكت ما يلي الإبهام كوع وما يلي الخ... الخنصر بعضهم يقول هذا كرسوع وما يلي إبهام القدم قال له بوع بوع كوع البوع ما يلي إبهام القدم العظم اللي بعد الإبهام مباشرة والكرسوع ما يلي الخنصر هذا العظم جيد الآن عرفتوا البوع من الكرسوع فلان لا يدري ما كوعه من بوعه ولو هذا القائل اللي يقول لهم فلان أنه ما يدري ما بوعه من كرسوعه من كوعه هو ما يعرف يمكن يقول ألا يمكن أن يغسل الإنسان وجهه قبل الوضوء ثم يشرع في الوضوء بعد ذلك إذا كان ما ما يقصد طهار الوضوء وإنما معتاد أنه إذا جاء استيقظ الصباح يغسل وجهه فهذا لا أشكار فيه أو يحتاج لهذا لسبب أو نحو هذا يقول إذا توضى الإنسان وفرغ من غسل جميع عضاءه وانتهى من وضوءه ثم مضمض مرة ثانية بنية أن ذلك لتنظيف الفم لم يقصد أنه من الوضوء فلا إشكال فيه يبقى أن هذا من الأمور العادية هل تضييق اليدين للنساء تشبه بالرجال الأكمام قصده ولا بالنسبة العباءة أما الأكمام فلا إشكال فيه وأما العباءة فلا تكون العباءة لها أكمام كالثوب فإن هذا فتنة تقول المرأة المعقود عليها ولم يدخل بها وسمي لها المهر ثم كرهت زوجها وطلبت الطلاق فهل يعتبر ذلك خلعا وهل تستحق؟ نعم إذا كان الطلب منها ويريدها فإنها تفتدي منه نعم وإن امرأة خافت من بعليها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما الآية فل... فيمكن أن إذا قلنا بأنه لا يأخذ أكثر مما أعطاها فنصف المهر قد استحقته لما سمى لها الصداق فيكون ذلك مقتصرا على النصف فما دونه وإذا قلنا أن ذلك لا يحد لأن الله قال فيما افتدت به فيمكن أن يطلب النصف ويمكن أن يطلب أكثر أو أقل حسب ما يتراضون به يقول إذا كانت المرأة قد طلقها زوجها طلاق رجعيا ثم أراد أن يراجعها في فترة العدة فرفضت المرأة فهل تلزم بالمراجعة؟ يجاوب نعم تلزم بالمراجعة يقول وما الحكم إذا أصرت على الرفض وما حقها زوجها؟ تعتبر ناشز إذا رفضت على رجوع استمر ناشز والمرأة الناشز تسقط حقوقها من النفقة نعم وما إلى ذلك هل يصح للجنوب الذي لا يستطيع الغسل أن يقرأ القرآن مع أما القراءة فالذي يظهر الله أعلم أنه يجوز له القراءة والأحاديث في المنع منع الجنوب لا يصح منها شيء فيما أظن وأما الإمساك بالمصحف فلا إلا إذا كان عليه تفسير أو بحائل يقول ما حكم مس الذكر بعد الفراغ من الوضوء إذا قلنا إنه ينقض فإنه يتوضأ من جديد وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه اغتسل ثم توضأ فالسؤال عن هذا قال مسست ذكري نعم هل يمنع من رؤية يبالغ في غسل الأعضاء ليطيل الغرة والتحجيل يقال يبين له نعم في هذه المسألة ما حكم من يقول علي الحرام وما المعنى المترتب على هذا القول هذا لا يجوز ومن أهل للعلم أن يفرق بحسب نيته يقول إن قصد الحلف فعليه كفارة يمين وإن قصد التحريم فعليه فمسألة التحريم على كل حال فيها نحو ثمنتعشر قول السلف ثمنتعشر قول تقريبا أقواها ثلاثة متناقبة أنه لغون حرام لغون لا شيء فيه من الكفارة مع الإثم والقول الآخر أن فيه كفارة الظهار وهذا قول له وجه قوي والقول الثالث أن فيه كفارة يمين لقول الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ولكن جاء في بعض الروايات أن النبي حلف لا يط الجارية يقول في الحديث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جريد على القبرين فهل يضع النبي صلى الله عليه وسلم الجريد على قبر مشركين هذا ممكن يستدل به على أنه قبور مسلمين مع أن هذا ليس بقاطع لأنه يمكن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لفرط شفقته وهذا في الدنيا والكفار لا تنفعهم الشفاعة في الآخرة فهذا في الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن أبي قميصه ثوبه فكفن به مع أنه منافق يقول لو توضأ ومسح على الخفين ثم قبل أن يدخل المسجد خلعهما وصلى بدونه إذا كان هذا الإنسان لبسهما بعد الوضوء الذي هو من قبيل التجديد طهارة باقية الأولى فلبسهما على طهارة تجديديه فهذا لو خلع لا يضر أما إذا تطهر ثم لبسهما ثم خلعهما قبل أن ينتقض ثوءه فليس عليه شيء لكن لو أنه أحدث ثم مسح عليهما مسحا واجبا فهذا في كلام الأهل العلم معروف منهم من يقول لأنه ينتقض وضوءه ينتقض وضوءه لأنه قد خلع الخف الذي تعلق به الحكم ومنهم من يقول لا ينتقض قياسا على الشعر الرأس إذا حلقه والآخرون قالوا هذا قياس مع الفارق لأن الأصل ما تحت الخف مغسول وما تحت الشعر ممسوح فلا يقاس مغسول على على ممسوح لا يقاس مغسول على ممسوح يقول الآخرين يقول حجت والدتي ولم تنزع الحجاب مع علمها أنه لا يجوز تغطية ولكن تقول منعها الحياة إذا كان أمام الرجال لا يجوز لها أن تكشف الوجه وأما عند النساء فإذا كانت تعلم وغطت الوجه فتكون قد فعلت محظورا محظورات الإحرام إذا كانت متذكرة عالمة بهذا ويكون عليها شيء من محظورة عليها جزاء لمن ارتكب شيء من هذه المحظورات يخير بين ثلاثة أمور إما ذبح في الوصف أبيح على فقراء الحرم أو الصيام أو الإطعام يقول ندخل بعض المساجد فنجد بعض كبار السن يعني صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ندخل بعض المساجد فنجد بعض كبار السن يتحدثون بصوت مرتفع بين الأذان والإقامة فكيف نناصحهم بأسلوب اللطيف وممن يقبلون منه أو الإمام يلقي كلمه المساجد وكيف الإنسان بحاجه إلى ذكره وأن الرجل لا زال في الصلاة مادما ينتظر الصلاة فيشتغل الإنسان بذكر الله ما ينفعه. يقول نريد كلمة توجيهي لعامة المساجد الذين يكررون الآيات ولا يلقون كررون الآيات ولا يلقون الكلمات. على كل حال الإمام راعي في مسجده بحاجه لأن يلتقط الجماعة ويعلمهم ويذكرهم نعم. وينفع الله عز وجل به هل هناك أعواد لا يجوز الاستيقن فقها يقولون العود الخشن الذي يضر ويجرح نح ذلك لكن من ناحية الحكم الشرعي لا أرجو أن تمثل على كيف يلبس الخف على طهارة أو على غير طهارة مقصود إنه يغسل وضوء كامل يغسل القدمين فإذا فرغ من قصلي جميع القدمين فعند ذلك يلبس الخف يقول إذا كان الإنسان جنوب ويقرأ كتابا ومر على آية فيه فهل يقرأه؟ نعم يقرأه ويقرأ يقرأ القرآن على الأرجح والله على وإذا شخص جنوب ولم يستطع الاقتصال الصلاة فليصح له القراءة من المصحف من المصحف بحائل أو بالمصحف الذي فيه الذي فيه التفسير إذا كان أكثره تفسير ويقال هذا كتاب وتفسير لكن لا يضع يده على المربع اللي فيه Ayata och svar. Allahumma sallam och sallam